بسم الله الرحمن الرحيم. تزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. إن أزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟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 والذين جتنبوا الطغوت يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أهل الألباب أَفَمَنْحَطَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ فتنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أن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 الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني يتقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء فَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِالْظَّالِمِينَ ذُو قُمَكُم تَكْسِبُونَ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 ليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشهون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين.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 قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقن من الرحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد وحي إليك وإلى الذين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 وأشرقت الأرض بنون ربها وودع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء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 أوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها, وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسلا منكم يثنون عليكم آيات ربكم ويذرونكم وينذرون لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى اذا جاءوا وفتحت ابوابها وقال لهم, خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين